ومن يعص عذرا ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو قرين وانهم لا يصدونهم عن السبين ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا أنا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين ولن يافعكم اليوم إذ أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صاط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي عبدون وَأَن قَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ اكْبَرُ مِنْ اخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ ونادى برعون في قومه قال يا قوم أليس, أليس لكم إصرا هذه الأن وترجم تحت أفراد قصرون أم أنا خيوم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا ألقى عليها سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فنما آسفنا تقمنا من فارطنهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون وقالوا آليتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه راعٌ للساعة فلا تمتون بها والتابعون هذا صراط مستقيم ورَأَيَ صُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَراطُ مُ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين برموا من عذاب يوم أليم الينظرون إلا الساعة تأتيهم بعثة وهم لا يشعون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدهم فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السمائنا هو في الأرضينا وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هو ملك السماوات والأرض وما بينهما وعيدوا علم الساعة وإليه ترجعون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 حاميم والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مودرين فيها يفارق كل أمر حكيم أمر من عيدنا إن كنا مسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم موقين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب أبائكم الأوّرين بل في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يوش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا متقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادين إنكم متبعون وترك البحر رهوا، إنهم جود مغربون، كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وعوثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فعل إن كان عاريا من المسرفين ولقد اختارناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما في بلا مبين بين إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتة الأُولى وما نحن بموشرين فأتو بأبائنا إن كنتم صادقين أهُم خيُن أم قوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلق السماوات والأرض ما بين لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا يصرون ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم الطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطول كغلي الحميم قدوا فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات للقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء الرزق فحيت الأرض بعد موتها وتصلب الرياح آيات للقوم يقرون تلك آيات الله نقلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَيُنْلِكُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتٍ لَّا تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ اسْتِكْبَارًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا ما ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقومه يتفكرون قل للذين آمنوا يوفروا للذين لا يوجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحب والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم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 أم حسب الذين اجترحوا السنيئة أن يجعلهم كالذين آمنوا من الصالحات سواء أم أحياهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا بَشَرًا مِّثْلَنَا إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويوم تقوم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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَهُمْ سَيَأْتِي مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَوْا كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا النار وَمَا لكم من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 إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كوت صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا نجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه ما بيناتهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شيء دميني وبينكم هو الغفور رحيم. قل ما كنت بدعم يغسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن التبع إلا ما يحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كف به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل إرأيتم من كان من عند الله وكفرتم به وشيد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه باللحقاف وقد خلت النذر مئم بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العب عند الله وأبلغكم ما سلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعاً وبصرة وأفئدة، فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إنذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلو لنصرهم الذين تأخذوا من دون الله قرباناً آلياً، بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفترعون. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا آمَنَّا فَلَمَّا قُضِيَ بِهِ قَالُوا قَوْمِهِمْ أَمْرًا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا بَيْنَ مُصَدِّقًا لِّمَا, بين يديه مصدقا لما بين يديه يهديه إلى ويجدكم من, من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له مِنْ دُونِهِ دونه أولياء فِي في غلال مبين أَوَلَمْ أولم أَنَّ اللَّهَ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بلى إنه على كل شيء قدير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 فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا ينتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة؟ فَقَدْ جاء آيَاتُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ حُكْمَتْ وَدَخَلُوا وذكر فيها القتال رائف الذين في قلوبهم مغر ينهرون إليك نظر المشي عليه من الموت فأولى لهم قاعدوا وقولهم معروف فإذا عزم الأمر فليصدقوا الله هل كان خيرا لهم فهل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسغط الله وترهوا رضانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أغانهم ولو نشاء لا ريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد تبين لهم الهدى ليضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا وله وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أرغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل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 وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَالَّذِينَ آمَنُوا السكينة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ يَزْدَادُونَ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله والمشركين والمشكاة الله بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت نصيره ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إذ الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستوفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن راد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم الليان قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ما ظننتم من نسوا وكنتم قوما انظورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا الكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله منهم قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفا يدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين وأهديكم صراطا مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولن قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ما لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وإيديكم عنهم بوقن مكة من بعد أن نفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تقوم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عنيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطقه فأزرهم فاستول فاستوى على سوقه فاستول فاستوى على سوقه عجب الزرع ليبيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما